باب المشدد من الأسماء أخطأ من قال هي الزعارة يعني الشراسة أو الحمارة يعني اشتداد القيض بل تشد الراء من هذين فهو القصد وتترك الألف في مكانها وشأنها في المد مثل شانها وأخطأ القائل سام أبرصا حتى يشد الميم شد مخلصا وأخطأ القائل سام أبرصا حتى يشد الميم شد مخلصا لأنه اسم فاعل من سما وإن تثني ثني هذا لسماء أعني به اسم الفاعل المخصصا وجمعه إن شئت وَخَلِّ أبرصا وذاك سكران أتى ملتخو مختلط العقل وقل ملتخو من قولك اللتخ علينا الأمر والأمر ملتخن فأمر إمر وشرب مشون كي ترى مسترسلة وقل مشيا أي دواء مسهلا وحس عليه بعد ذا حسوا أو قل حساء يقطع المشوا وهذه إجانة للأكل أي صحفة كبيرة لشملي وقطف الإجاس والأترج هذا الفصيح وأتت ترنج وقد أتى بالضحي والريح أي حشر الأشياء طرا وأتا والضح ضوء الشمس أو ما طلعت عليه كلتا القولتين سمعت وقعد على فوهة الطريق والنهر كي تلقى أخا تحقيقي ولبنة ضاوية ولبنو كذاك ضاوي فما لي ركنو وفسر الضاوي بالضئيل السيء الغذاء والمهزول وهذه عارية مردودة وليف فلو ليس فيه جودة وهو الأرز وكل الحوارا أي خالص الحنطة والمختارا وشدد اللام من الباق الا وقصر وان خففت فمدد اصلا ومثله في حاله المرعزه والمرعزاء لا عدم تعز ومثله في حاله المرعزه والمرعزاء ولا عدم تعز وتكسر الميم وطورا تفتح وهي ثياب ذات لين تمدح وجاء في الفعل كذا مشددا تعهد الضيعة أي تفقدا وعظم الله تعالى أجركا وإن يكن شخص مطيع أمركا وقد تقدمت إليه قبل في الشيء أن يكون فيه فعل فقل كقول ثعلب وعزدو إليه في الأمر وقل أوعزتو